بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وانذروا منهم فقال الكافرون هذا, هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا كَيْفَ بَنِينَهَا وَزِينَهَا وَمَا لَمْ والارض ما ددناها وأنقينا فيها رواص وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا بجنة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 فكشفنا عنك كغطاء كفبصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أوقياف في جهنم كل كثار عريد. من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أناقة. الذي جعل مع الله إلى أناقة فالقياف في العذاب الشديد.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 اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يَوْمَ تَّشَقَّقُ الْأَرْضُ أَنهَارًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ